Hij is een vrijheidssituatie.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 صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ايها المسلمون اشرف الاعمال ما فيه عز المخلوق بطاعه الخالق ولا طريق اليها الا بعبادته سبحانه والتذلل له قال تعالى من كان يريد العزه فلله العزه جميعا قال شيخ الاسلام رحمه الله كلما ازداد العبد تحقيقا للعبوديه ازداد كماله وعلى درجته والله تعالى اثنى على خليله بادائها فقال ان ابراهيم لحليم اواه منيب وامر كليم الرحمن بها فقال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وكان داود عليه السلام كثير العباده له سبحانه فكان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وجاءت البشرى لزكريا عليه السلام وهو يتعبد الله فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى وقال عيسى عليه السلام لقومه وان الله ربي وربكم فاعبدوه وقال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فامتثل, أمر ن... فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه فكان يصلي من الليل حتى ترم قدمه ويعتكف ليالي في العام وأمره الله أن يخبر الناس بأنه يعبد الله وحده لا شريك له فقال قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وامر الله كفار قريش بصرف العباده له دون ما سواه فقال فليعبدوا رب هذا البيت وحث النبي صلى الله عليه وسلم على كثره التعبد لله وحده فقال عليك بكثره السجود لله فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه رواه مسلم والزم تعالى جميع الخلق بعبادته اذ هي الحكمه من خلقهم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وامر المؤمنين بالقيام بها فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وإذا نشأ المسلم من صغره على العبادة اضله الله تحت ظل عرشه ووصف الله الصحابة بكثرة الصلاة والتضرع إليه فقال في وصفهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال ابن كثير رحمه الله فالصحابة خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وعلى هذا النهج القويم من خشية الله وكثرة عبادته سار سلف الأمة رحمهم الله قال البزار عن شيخ الإسلام رحمه الله أما تعبده فإنه قل أن سمع بمثله لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة اتيانه بتكبيرة الإحرام وقال ابن كثير رحمه الله عن ابن القيم رحمهم الله ولا اعرف في هذا العالم في زماننا اكثر عباده منه والعباده هي روح العبد وسعادته ويجب الصبر عليها في الحر والقر قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته ولحاجة العبد لها فلا امد لها ينقضي في الحياه قال عز وجل واعبد حتى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ولفضل الله السابق على خلقه يعيد عليهم كل عام شهرا مباركا جعله مغنما للتعبد في ليله ونهاره ومن كرمه ان نوع لهم فيه الفضائل والطاعات وها هي ايامه ولياليه قد ازفت مليئه بخيراتها وبركاتها قال عليه الصلاه والسلام اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مرده الشياطين لله فيه ليله خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه مسلم يؤدي المسلمون فيه ركنا من اركان الاسلام تنطلق فيه النفوس الى المنافسه في الصالحات قال عليه الصلاه والسلام اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين متفق عليه قال ابن العربي رحمه الله وانما تفتح ابواب الجنه ليعظم الرجاء ويكثر العمل وتتعلق به الهمم ويتشوق إليه وتتعلق به الهمم ويتشوق اليه الصابر ويتشوق اليها الصابر وتغلق ابواب النار لتخزى الشياطين وتقل المع... وتقل المعاصي وثواب الصيام ليست الحسنه فيه بعشر امثالها وانما اجره بغير حساب قال الله عز وجل قال عليه الصلاه والسلام قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به متفق عليه قال ابن رجب رحمه الله الاعمال كلها تضاعف بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير حصر عدد وكما أن الصائم أجوره بلا حصر فذنوبه بالصوم تغفر وتحط قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه فيه ليله خير من ألف شهر من قامها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتحف الصيام اعمال عظيمه في رمضان فالقران الكريم نزل في رمضان وكان جبريل يدارس نبينا القران في ليالي رمضان ومن تلاه ناله من البركه والضياء والهدايه بقدر قربه منه ومن قراه تضاعفت له الاجور بقدر اخلاصه فيه والصائم منكسر بين يدي ربه والله لا يرد له دعوه قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوه المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين رواه الترمذي وانزل الله قوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان أنزلها بين آيات الصيام إيماءً بالإكثار من الدعاء في رمضان والخير يأتي بالخير فالقرآن والصيام دليلان لكل طاعة وخير وأن والإنفاق في رمضان يتسابق إليه ذو النفوس الشامخة والمتصدق موعود بالمغفره والغنى قال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والمتصدق تتيسر له اعماله قال عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة ولا يستكثر شيئا أعطاه ولا يرد سائلا وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه وكان سروره عليه الصلاة والسلام بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه والزكاه من اركان هذا الدين لا يقوم الاسلام الا بها تطهر المال وتنميه وتزكيه فطب بها نفسا وابذل بها كفا وواس بها محروما او يتيما واخلص بها قلبا واحذر التسويف في اخراجها فلا تعلم ما يعرض لك وكما أن أبواب المغفرة مفتوحة في أيام رمضان فهي مشرعة ايضا في لياليه فصلاة التراويح من أسباب المغفرة في رمضان قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ومن صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله وعمره في رمضان تعدل حجه متفق عليه وفي لفظ تعدل حجه معي والطاعه اذا توالت قدمت بشائر النصر الى المؤمنين وغزوه بدر استفتحت تلك الانتصارات في رمضان وغزوة الخندق كانت العدة لها من السنة الخامسة في رمضان وفتح مكة ودخول الناس في دين الله افواجا وكسر الأصنام كان في رمضان وهدم مسجد الضرار في رمضان والعاقل لا يهدم أو ينقص عباداته المتنوعة في رمضان وغيره ومن كمال الصوم الواجب حفظه من نواقصه من الكذب والغيبة والنظر إلى المحرم أو, أو الانشغال بالملهيات وإضاعة الأوقات قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فإذا كان يوم, الصوم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم رواه البخاري ومن فاته الغفران في رمضان فهو المحروم قال عليه الصلاة والسلام الرغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم سلخ قبل أن يغفر له رواه الترمذي وبعد أيها المسلمون فالمسلم يتشوف الى العباده ويفرح بادائها واذا دخل فيها اداها باخلاص لله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ان فعل ذلك قبلها الله منه وضاعف اجوره لها ومن الخلق مع الله المسارعه الى اوامره بكل استبشار وسرور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين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 ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من صيام شعبان توطيه لصيام افضل الشهور قالت عائشه رضي الله عنها ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه ومن كان يصوم من اول شعبان فله ان يصوم في نصفه الاخير ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شعبان شيء سوى الاكثار من صومه وليست فيه ليله فاضله لا في اوله ولا منتصفه ولا اخره قال ابن رجب رحمه الله قيام ليله النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه وخير الهدي ما شرعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والموفق من جمع بين اخلاص العمل لله والاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام ثم اعلموا ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك وفضلك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وحد كلمتهم وصفهم على الحق يا رب العالمين اللهم اصرف عنهم عدو شر عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم وأدر دوائر السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم وفق ما لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون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 لا إله إلا الله استو اعتدل وسد الخلل الله أكبر الله أكبر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 Samen met u, mevrouw Allah السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر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 وهكذا أيها الأخوة في الله في كل مكان قضيت شعائر صلاة وخطبة يوم الجمعة للتاسع عشر من شهر شعبان لعام 1434 للهجرة النبوية من نسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المصلين فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وقد تعرض فضيلته في خطبته الأولى من هذا اليوم الكريم فبدأ الخطبة بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرع. للحديث عن أفضل أعمال الإنسان وهي الأعمال التطوعية التعبودية لله عز وجل حيث تتحقق عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى بعبادة الله عز وجل ثم حث فضيلته على الاكثار من عبادة الله عز وجل والتعبود والتعبود لله سبحانه وتعالى بأعمال الخير والأعمال المقربة له سبحانه وتعالى ومن ذلك الصلاة والصيام والذكر والدعاء قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا كما حث فضيلته على كثرة التعبد لله وحده ومن ذلك ومن تلك الأعمال التعبديه كثرة السجود لله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين حيث ألزم الله سبحانه وتعالى جميع الخلق بعبادته إذ الحكمة من عبادة الإنسان هو إذ الحكمة من خلق الإنسان هي العباده والطاعه لله عز وجل ثم حث فضيلته عموم المسلمين بعباده الله سبحانه وتعالى حيث لا غنى للانسان عن عباده الله سبحانه وتعالى قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومن كرم, من كرم الله سبحانه وتعالى ايها الاحبه ان الله سبحانه وتعالى نوى على الانسان في انواع العبادات فمن بين تلك العبادات الصيام هذه الشعيره هذه الفضيله التي سوف نستقبلها ايها الاحبه بعد ايام قلائل من خلال شهر رمضان المبارك الذي نسال الله عز وجل فيه ان يجعلنا فيه من المقبولين الذين تقبلوا فيهم الذين تقبلوا فيهم العباده والطاعه فالصيام والهي احب ركن من اركان الإسلام تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب النار وفي شهر الصيام شهر رمضان المبارك انواع من الاعمال التعبديه التي حث عليها الاسلام ومنها قراءه القران والصدقه وصلاة التراويح التي هي قيام الليل فمن صلى أيها الأحبة مع إمامه كتبت له قيام ليلة ثم ختم فضيلته فضيلته الخطبة الأولى بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تعرض فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم في خطف الخطبة الثانية بالحديث عن ضرورة الحرص على الخيرات ومن بين ذلك الحرص على صيام أيام شهر شعب شعبان تمهيدا لاستقبال شهر رمضان المبارك هذا الشهر الفضيل والموفق أيها الأحبة من جمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخيرات ثم ختم فضيلته القطبة الثانية بالصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأسفل التسليم والدعاء للمسلمين بتوحيد صفوفهم وكلمتهم والدعاء لولي الامر أسأل الله العلي القدير أيها أن يبارك لنا في هذه الخطبة وأن يجعلنا من الذين استفادوا من هذه الكلمات المباركات إنه ولي ذلك والقادر عليه ها هم عباد الرحمن أيها الأحبة كما يظهر لنا في هذه الصورة الجميلة المو...